يلا معايا خدوك أبوز راسك يا زمن نعا Vind ik het jaren klaar, kan ik Abu, raas ik الله استسلمي يا عزتي لا صار ايامي سلام وكان نفسي اسعده بس الليالي طوله هذا ما سلم أسبح ولا ألقى سماء كل يمن بجايته حتى الدمع على جاي مني أنا حاولت أداريش معتري بس المصيبة في الرياح لاهل لاهل اللي نوراني أنا اخترت في الدنيا ثلاث الستر ونصاف وصلاح وكرت في الدنيا ثلاث لا ولا يمكن ولا يا فدوى حبي في الدنيا ثلاث الفن ومين الصباح الصباح على ثلاث انتي تجاري الوطن ليلى النار أبوس أبوس أبوس أبوس أبوس راسك يا زمان معا للجراح الجراح خلاص كفيني يا ساح أبوس راسك يا زمك يا مكتر بذنبك معي ما كل دمن لك يباع يباع إنو زالت وش تستفيد وش مكسبك من هذا أستاذ علي الله